أهلاً بالنسبة للمعرفين والشكراً بالنسبة للمعرفة الشريكة والشكراً أنه مهم أيضاً أن نعكبه الله المعارجي على آله وصدقه وسلم التسليم الكثير ورحمة هذا باب لك من الصدق اليوم لدينا معاكبه يعني يالله يعمل اللغم وعدم استماعها بل بعض الألمان ذهب إلى تحريمها بها ذهب الإنساء في يوم الجمعات في الخطة في رجل لا يسمع الخطة لا يسمع الخطة أو ليس هناك مجموعة هل يجوز أن يتكلم أو ينشأل بالشيء الأخرى؟ يغفر لك على خلاف بين البلد والصحيح وجوه اقتصاد ولو لم يبلغهم صوت خطير ولو لم يبلغهم صوت خطير ولو أن أحدا من الناس فعل كارم وأردت أن تنهاه فلا أنهاه بطورك وبطورك ولو كانت الإشارة تكفي وتفهم فلا بأس بالإشارة للإفهام دون الكلام فلو أتهنا أبو طيب سعيد ومحمد بن روح ابن المهاج التجيب قال ابن روح أخبرنا لي وهو ابن سعيد أبو الحالف الفهمي عنه طيب طيب المصرات المعظيم علي بن شهاد الزهري الأخبر بسعيد بن المسيح النبى وغيره أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت بصحبه أنصد يوم الجمعة أي والإمام يخطب والإمام يخطب أذي أقار تتعرض حال والإمام يخطب والنور وض حال في محل النصر حال فقد لغونا وقد لغونا اهو فثليته ويجدت لغه ابي فقد لغيه معنى من إيه؟ من الالغاز والكلام اللغه الباطله الصاقه ولا روح لها أي صفقة ولا غطة إنك روح لها من الشوشرة والصفقة والله ولغيته والأب يعني من الإرهاب وشئ الصفقة الملغى لغطة قال إذا أردت لصاحبك عن نصر طب إذا أردت لصاحبك كيف حاركك إنك لو قال لي صاحبي اطلب الباب اهو عارف طب لو كان بيكتب خطبه الخطيب ايوه قال لي الباب اهو ها اذا تن كلمه أنصد فيها ما فيه معنا وايضا من الوقت في معنى حديث اطلب ما تمثل وقد لدى عن المس الحصة فقد لدى إذن الإنصار ولأخذ أمر مؤجبية فقال قلت لصاحبي أنصد يوم من يوم عهد والإبانه فقد لدى فقال إذا حدث اللعب كم حديث مقرده حديث مقرده حديث مرد السهار أهل حديث مرده من ومن عنه؟ انشاب ومن عنه؟ أو ومن عنه؟ ومن عنه؟ ونروح ونجيب ومن عنه؟ مسلم مسلم لأنه مسلم دول شيء خارج كذلك؟ طيب، لماذا أعتمد أن مسلم؟ من شيء مسلم؟ من شيء مسلم؟ جميل، ومن أيضا؟ انشيخ هذين؟ لي؟ ان له من شيخه ومن شافه ومن اتبعه من زيد ومن, ومن صحبه ما وحيد اذا قلت يا اخيك لصاحبك انصف يوم الجمعه والامام يصوم مقدم يوم الجمعه يدخل ضرسك واضح ابو الامام فقد غوتا وقد تفيد من التحقيق معنا؟ لأن جاءت قبلها كانت ماضية فتفيد ماذا؟ التحقيق طيب ننظر كذا قالوا حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي السلسلة المصرية أبي عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني عطايا بن خار عن ابن عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابن إبراهيم ابن طاري الظلم عن ابن المسيّب أنهما حدثا أن أباها بايد القطار سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بك حدثنا محمد بن حاد فلو حدثنا أن بن وكر فلو أصبرنا ابن جويت من ابن عبد الملك ابن عبد العزيز من دبيج قال أفضل من ابن شهاد بالإسنادين لجميع بهذا الحديث مثله غير أن ابن دبيج قال ابن راهي من عبد الله ابن راهي قال قال ابن أبي عمر من ابن أبي عمر؟ محمد ابن أحيان محمد ابن أحيان قال عددنا سفيان وابنعيين أبو محمد ابن ميمون الهباب يقول عن نبي الزنات وهو عبد زكوان عن الأعراض عبد الرحمن النوت عن أبي ريودة عن نبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبه أنصر يوم الجمعة واليما وقال بالله إلا هذه الرجمن قال الزنا بيالغه ابي بره وانما هو فقدت الرؤيا كم حديثا ترانا وصلى عنه ومن اي 12 نعم امرنا به لا وأعطي الله وفارض أجوائيكم عبد الله وإنهاركم خير إن شاء الله المعين الآن أريد أن يقوم لو أننا أرجع من جوارك عقص والإمام الخطيبة متعبدي هل تشميته وأنا ما تشميته لا تشميته خلط لأكيد الإنصار معنا طيب لو الايمان صلى الله عليه النبي عليه وسلم سبعين تصلي في سرك متجاهل الحكومه متجاهل صلاه دوشه بالمسجد طيب لو الايمان الخطيب يدعو هل انت ستؤمن السنه لا تؤمن جهرا رقم لا تؤمن جهرا انما تؤمن في هو وكعضه هتعمل ايه هنشمتهم حق الله اللهم تقضاي لي ما شملك وده شكل ممكن في لحظه واحده خمسه يتصل وممكن واحد ولا واحد يغسل اذا ما سمعش صوت راح في عذبه الفرد الذي سعوا لنا ذكر الله فضرب هيك اذا انت اتانش وشعر فلاش شمت طيب هو واحد, واحد سلم الواحد دخل كده والناس اللي يسلموا خطيبه السلام عليكم الله يرد عليه سلم يقول يا شام اللي جاء في الخضر القايمه يشرب ماشي ماشي ولا شيء بينا الشوامان ايوه اللي بطلب من بالمغمومين ان هو من مخالف السنة من الواجب؟ من الواجب؟ من خدس من سر الناس وراءه؟ خلاص صوت يعني مزعج ومزعج المزجرات المزجرات ليس بس طب التهمير من الناس اللي أعجبوا بالخطير اللي أعجبوا الله أكبر ليس من السنة مخالف السنة أجل محمد محمد ألم تسمع سبعة الناس ويعجب الخطيب والله أكبره لا؟ بسبب السلمة طب إذا طلب منه الخطيب صلى الله عليه وسلم كل شيء صلى الله عليه وسلم أصلاً ليس الخطيب أن ينام على هذا أو أن أقول هذا النبي عليه وسلم هذا الشيء ولن يرعى عنه فلا يؤمن فلا يؤمن إنما الخطيب في معنى يكون ينضي بيه الحظيم ولا يعرض على هذا الشيء كم ناسك كامل؟ وضعك؟ طيب إذا ما الناس سألحظة إيه؟ طيب اكتبوا فقاد لهم طيب ما قلنا أخيه أنصف الله وعليكم السلام والله بعضهم مهم؟ أنا رأيت بعض الناس بيه؟ بعض الناس ما يقولش السواك إلا سعفهم مش ألاج السواك طيب اكتبوا بسبوعه؟ ماذا مشكلة؟ تنديس من الشيطان يجي يذكره السواك ويستعلي ماذا مش مشكلة لو يحدي. مدام الخطيب لم يخطب تسوق ماذا مشكلة؟ إذا جلس في عين أو خطب طيب تسوق ماذا لكن إلا يتكلم وخطب ليس لك أن تفعل هذا؟ معنا؟ ليس لك أن تفعل ها؟ لبعض الناس لا يفعلوا له السواك إنه الخطيب يضب ربما بعض الناس برضه يا إخوة يضفر وينسى المحمول ينسى أن يساكد المحمول فإذا المحمول تأتيك تدمان فضح يا إخوة حلال بالعاية يا يعني لا يشيقش على الناس اللي بالجوالة لا يشيقش الخطيب نفس الخطيب ربما يكون المحمول هذا لغماء أداة هيا للتجمس ضعف محمولك إخوة رنام أرى أن عن تنفيذي إما أغاني ومسيطة ونطلقوا إلى المسجد وأغاني أحيانا لكم من دوم أحيانا أغاني مش عالكم فيه هذه إجنافة لكم من السجن هذا إجنافة العظيمة من السجن عربنا هذه المشكلة برئيسة إن جاءت خلص من المعرفة للسجن أصلي على الملك تصلي في السجن تصلي في السجن لو شهر وانا شهر الصخة يصق بالمجد وراغت معنا فمنين طاقة بيوركة تانية با الزيادة التي فيها ومن لها فلا كمعا اهو نجديد الزيادة عبدالبي دول من دماء معنا من العمال من ضعف الزيادة بالأساسي من المضاعف ايه هذه الزيادة بالأساسي ان قال ان الوقتها خالفوا هؤلاء الذين رأيك الصحيح هل يسئلني ليسوا الصحيح أول حالة والوطن الذين رواها وزادوها خلفوا لفقان فقر الأمر الثالث لو صححنا لا تحمل على مطمئن الصلاة لأنه لا قائل بها من العلمان إنها حقول عليهم الكمان معناه يعني إن يعنون بأن الأجر والثواب ينقص الأجر والثواب ينقص ليس كثواب وأجر من أنصر من الذي أنصر قام بكل ما عليه وبكل ما يقوم بني على أقوال فلا يستوي من لذا ومن أنصر عليكم إذا كما سألت ألتكلم عنه العطاس هل نعمل فيه؟ إن شاء الله طيب واحد يصل على النبي عليه السلام طيب واحد بالدعاء دعاء الخطيب أي السيف ما علاوه؟ طيب الخطيب يدعوه يعمل كده؟ بالخطوة يبعلك مخارج للسن إنما سنة يشيع لأصمعه السباب إلى الزمان علاوه؟ إذا معنا شاهدوا الإمام لا يرفع يديه ولا يجعل التأمير إذا أراد أن يؤمنه تمام؟ طيب، إحنا معنا الآن إيشارك سعليه سمو الضرب إيشارك سعليه إنت معنا الآن إشارك إليه ومعنا رفع يديه, يديه. ومعنا هكذا في خلاص؟ وهكذا في الدعاء غير الإسرسطة في المنسبة للدعاء الدعاء كان من أدب الدعاء طيب يوم النواة خطيب العلماء أعجبوا في بدعة الدعاء وذكروا كثير من الناس عربنا أيضا من أحسن الكتب الجميلة الرئيطة كتاب الشاشة الألباني الأجوبة النافعة عن أسئلة مزجد الزرد في أحكام من أوله إلى أشكام أشكامها لكله نصح كذا صغير كلها في أحكام جمع فأفاد وعجاد رحمه الله تعالى وأحسن ونخص أحكام من أرض الحم في هذه الرساله التي قدمت لكم مسموعه الاجروبه عن اسئله بمسجدي الجامع طيب ننتقل للنقطه الثانيه بظهر باب الساعه التي في يوم الجمعه يعني ال10 ساعه من حد وجائزه وهي من اصغر العب لامه محمد يوم الجمعه فيه يعاق مصدق اختلف الناس الى الساعه على نحو 40 طول هو يوم جماعه كانوا كلها والله كان ساعه ما شاء الله احمد بي ساعه زي مجموعه ال 46 ساعه, يوم ساعة. على الامر صور الله فصار سبحان الله كل الناس على القطب على معرفة الثالثة ومنهم ما قال هي مبهاما. لا يطلع متأجين ومنهم ما قال هي من بعد قلوة الفجر إلى طوال ومنهم ما قال هي لما يطلع الخضيط لكي يفتح بصلك نظر ومنهم ما هي بعد العصر إلى مريك الشمس ساعة وساعة يعني جزء من الزمن مش معنى ساعة أي فلكية والله الخير، الخير كما زي ما عملت الشورى. ما هو الساعه التي في يوم الجمعه؟ يعني الساعه ماذا؟ الساعه بجامع. قالوا حدث طيب، واحد مثلا مضروه سجدها صح. طيب واحد يقول اللهم اجعلني نبي، مش سجد له؟ لا بعد خلاص؟ ها؟ لا نبي، تعال. إن الله يحبه إنه إن الله يحبه معتده طيب واحد يقول اللهم أعطني ملك السباة الله تعادل لإني من السبب للأرض لإنذان معنا يا أخوان وخذوا من هذا الطريق واحد يقول اللهم تعال لحكم هذا الجبل يعني في تعدي في تعدي في الدعاء. لا لعوت المنظف استجاب لعوت المطاب ان الذي تطلت شروط وان ذكر موانع ولو اذابه دعاء استجاب ما لهون ندعو بخيري الدنيا والاشر لا شرك بنا الا اعطاه الله اياها هو اعطى واعطى الله ممكن فورا وممكن جيلا بس هم والله عقبه ما تستعجلش ده ممكن واحد يقول لك يا اخو الله اياها بقول انا منتظر إبتأى استعجب يستجاب الأهلكم ما لم يستعجب ما لم يستعجب أو ما لم يعجب معنى أكوان؟ ما لم يعجب فرغمت السبب إلى استعجب مل من, من, من الدعاء وخيسا وطرق الدعاء معنى؟ فإذا لم تستطر الإجابة سيستجيب له عزيلا أم آزيلاً؟ يقوله حتى ما يحيى ويحيى تنبيه بن صعود ابو زكريا قال غلطت على ما قال قالوا حدثني سعيد بن الشائب ماذا عن الكديب قال من سال قال ما لي لباس انا ليس عن ابي القار النبي رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم كما قال في سعد زي وهو في يسأل الله شاهدين لأعطاه إياه زادة قدرات في نواياتي وأشار البياني وطيب في اللبنة فهذا عددنا أسوائيل في حق طيب كلمة هؤلاء صغير معناه وهو إذا معناه يسأل الله شاهدين لأعطاه إياه طيب سيأت عنده بقية الحديث تانا ولو ألفاظ تعالوا نفسنا عن طاضي واحدة واحدة وننظر واحد معه رجل قال حدثنا زهير بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهي قال حدثنا أيوم عن محمد عن أبي غرير في الطلقة قال أبو التاسع يعني النبي عليه الصلاة والسلام إِنَ في الجمعات أساعَ لا يوافر مع المسلمين طائم يصل طائم يعني مواظم على الجمعات إلا ما دوت عليه طائم أي مواظماً آرساً يسال الله خير طيب واحد يسال الله ان شاء الله اسم لا ليس جنبه يسال الله خير الا اعطى اياه طب واحد بيدعوا على واحد عليه, عليه لا يستحق ان يدعى عليه ليس ليس جنبه لان هنا صار بمنزله الظالم انه على من لا على الله يستحق فصر ضايف هل نشوف انه يقول يسال الله ايه غيرا اذا احترازا من ان يسال الله شر او قطيع عقره او في ايه أو, او يكون متعديا في دعائه او يكون ظالما لمن يذع عليه على اي واحد الا أعطاه الله ايا او الا اعطاه ايا فَبْ أَعْطَئِيَا عَاجِئًا أَوْ أَجِئًا سَيُعْطِيْهِ إِمْ عَاجِئًا أَوْ أَجِئًا فليس لزمن على الخور ليس لزمن على على الخور لكن كلما كان الإنسان هوية في الدعاء مستحضرة مرمون مستفين متذلّل لله خاشع في الدعاء باكياً ولما كان أخرى إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ على الخور على إغوان تصور كده واحد مع القوص انت مع القوص وهو مع القوص ها؟ هم مرمن فاتجاب الرأيك الاسلام الناس لكده فعيد عملها جدا وانت مشاعر راجعك وقواصف في قلب الهاتف لا يجلل ان هذا الاول غير متمكن في رأيك والثاني متمكن كذلك نفس الارض في الدعاء الإنسان يعلم أن الدعاء سلاح كما قلنا نعرف صلى الله أبخل عليه الناس أبخلوا بالسلام وأعتزل الناس أعتزل عن الدعاء الدعاء سلاح في يده فبالكثير ما تضغر فبالكثير ما تضغر معنى يقول قال إلا أعطاه بيها وقال بيدي يقل إلها يساهد إلها يسير قال عددنا ابن حساني قال عددنا ابن أبي عليه. علي علي عون عن محمد وابن مسيرين محمد مسيرين أبو بكر وابن عون عبد الله ابن يعون ابن أبطبه. قال قال أبو القاصر بمثله أصبحت أن لكم أن التكني لأبو القاصر من خلصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أخوة وعنى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكل يده ورخص بأن تسمى باسمه وهذا وراجع من, من أطوال العلم وإن هناك العلماء من تكني بياد الكلية للمسألة في فيها مدال وأقوال لكن الراجع أنه لا يتكني بياد الكلية لا في حياته ولدنا عندما ماتي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه على ارض احق الارض انا حدثنا منكمه بن مساعد الباري قال حدثنا ابي شيع بن المفضل قال حدثنا سلمد بن عمرو عن محمد بن سيرين ابو عن ابي بنيره قال طلعه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في قالوا حدثنا أحمد رحمان بن سلام المحيم قالوا حدثنا الربيع يعلم كمسلم أي محمد بن زياد عن أبي رير عن نبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن في الجمعات لا ساعة لا يوجدها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه, أعطاه بي قالوا هي ساعة خفيفة قالوا حدثنا محمد بن راح قالوا حدثنا عن قرى قال حدثنا معه عن هشاء عن أمام المنبه عن أبي غريب عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل ويساع في الخفيف قالوا حدثنا يا أبو الطاهر قال خشم قال أصبرنا ابنان عن ما صرمتك المكاين قال حدثنا أرون النسعين في الأين وأحمد ابن عيسي قال حدثنا ابنان قال أصبرنا وخلقتنا عن أبي عن أبي بوردة عن ابن أبي موسيقى هذا آخر الحديث في البال قل قال لي عبد الله المهور ها سمعت أباك في حديث رسول الله عليه وسلم بشأن ساعة المنوعة قال قلت نعم سمعت ويقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أنه الصلاة طيب هذا الحديث أعلّه الإمام قررته رحمه الله بالوقت بالوضع روية من فعن والصحيح نمر ضغط على أبي نساك شعر من قوله من قوله وعندنا حديث يابر وغير في سنة جداون أن ما بين صلاة العصر إلى المادنين آخر ساعة من ساعات يوم معرفة وهذا أدد بين أيدنا في صحيح الإمام المسلم قد انتقده الإمام للقضن وأعلّمه بالواضح ولا شك في الصحة الكلام الإمام الدرقمي رحمه الله تعالى نعم ما سبحانه؟ ما سبحانه؟ على عادتي الإمام دلو على عادتي يرد إعلان الدرقمي ويدافع على الإمام مصر رحمه الله وللا الحديثة للم يرويش الإمام مخالي فتفرض في مصر يقول باب قضي يوم الجمعة ولو عددنا حرمانة ويحنى كان باباً نعمروا عن أنش من هيلة هذين بابين. الباب لا ما هو الإنصاط يوم من المعادي في القضة هذا راح وتكلمنا عن الإنصاط وميتعلق بيه المساء وما بابا الباب الثاني صح. الساعة التي في يوم الجمعة الباب الثالث. باب في قضي يوم من قال وحدثني أرمالة بن أحنها قال أخبرني ابن وهب ابن الله الوهب ابن محمد المصري قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيم عن ابن شهاد قال أخبرني عبد الرمال نعرف أن يسمع عبد الرئيسة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم من ضرعة علي الشمس يوم النموعة في قلط آدم وفي مدخل الجنة وفي أفترج من المهن فالفعلات وفيه تقوم السعر في يوم الجوع ببعض الأوخات طبعا فهلو هدثني كتابة بن سعيد فهل هدثنا المغير يعني التزامي عن أبي الزنان. عن إضعارك عن أبي ريرك عن النبي عليه الصلاة والسرقات خير يوم انطلعت عليه السمس يوم اللي معدكي قلق آدم عليه السلام أبي البشر وفيه قد ولد المسعد بإلا في يوم الجمعة فأعطوا إلا ينيا لهم اليوم الجمعة بالخصائص الممت ألحص أطاو يوم الجمعة أطاو الله عنه لأول مصر فلأول السبت ولأول مصر قال فألو عددنا عن مؤمن النقر فألو عددنا سبيان التعليم. عن أبي ستنادي عن الأعوة عن أبي رائرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلص الاولى ونخلص الاولى يوم القيامه ايدا الا ان يعضيدا ان الا الا من طوب دين واؤمنوا هذا اليوم الذي تكلم الله علينا ادار الله له له فالناس الذي طلع اليهود قالوا ان النصارى يوم ما ان فقالوا حدثنا من أبي عمر قالوا حدثنا سوفيان من سوفيان؟ معين الشيخ والغريب إذا جاءت أبي عمر فسوفيان ومعين وتعودنا عن إسرائيل المسلم إذا كان سوفيان الثالث على الشيخ مسلم هو معين وإذا كانت أغريب ما هو الثوري وهو الثوري وهذه قاعدة أيضاً في النهاية يقول عن أبي استناد عن أعرق عن أبي هميرة ومن الطروس عن أبي طروس الأبناء طروس لجيسان الأبناء من تلمين عن أبي, عن أبي هميرة فأنا طرر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون نحن الآخرون زمانه ونحن نسابقنا يوم القيامه رتبه منزله ومقامه واول ما ندخل الجنه وهذا من قصص الرقايه خصصت ام كلثوم ما شر كلنا خصصت الله يبقى عندنا شيء معلوم بالخدمه المطلوبه طبعا احنا بنقول كده اي دوليه نفس صلى الله عليه واله وسلم اللهم اصعدنا لطهر وصالح الجنه مصعدنا النبيين وحيدتنا الغنايم ولن تحل احد قبلنا ها ها لله اللهم اه هدينا هديتنا الى الجنه الامه يوم جمعه لهم خاصه للمؤمنين ها مش القلبين جميل. جميل ها قابل امين امين او لما خصه بالتامين جميل ها, ها. ما. ما. ما. لنا حصلت فانزاء كتب الانساب وناسنا والاعراض شواهد شواهد في الميعاد معنى ما لنا شط لغيرنا نلحق لنا وشد طوله في باب الجنايزه في باب الجنايزه محمد من حصص الامه خير ام بعسان ها, ها. اي محمود ها اسمك ايه ايوه حاج ها حاج ايوه الحاج انا حسنت من طيبه ماليزيا قال طيب. لما حاله الشفاعه, ها؟ الشفاعة. <تصفيق> يعني نبي عليه الصلاه والسلام مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم يلا ها تمام ذكر انصاص النبي حالج ذكر الشفاعه انصاص النبي عليه الصلاه والسلام صبر ها تيم <تصفيق> ها, ها؟, <تصفيق> ها؟ <تصفيق> التيم ها النسخ ما تنسوش النسخ من هذه الاوضيح اللي يقول ان كرم نسخ ها او حفظ القران اننا لا نزلنا الذكر وان لا حافظه تمام النص انا تعالى خصاه بان تكفل بحفظ الدين بخلال النبيه المقدمه استفظوا الله على حفظ الكتاب فلم يقوموا به ها غير السلام لا تنسوا السلام السلام عليكم شوف أحسن من صباح الخير أحسن من المورفينج ومش عارف كيف ها ولا لا. لا السلام عليكم سبحان الله عم يكون ماشي في الليل كده واحد ما عابلك واحد ما عابلك السلام عليكم يا كولاد طب هو ماشي صامت وانت ماشي صامت ايش رايك؟ أحسن تتمجز منه ها؟ السلام عليكم ونقوله عليكم السلام الله رجاله في شغل الامان صعبه ده تندفع الهواش ما حسبتكم يهود على شيء ما حسبتكم على السلام الايه والتكبير في الصلاه طيب السقوط في الجماعه ما تنساش لان ما زي ما السوفه الامه الاسلاميه ها نشوف التانيه لما يقوموا في الصلاه بيعملوا ايه الانوسع الان صح ولا لا الانوسع هنا هنا في المزيد هذا صف كما تصف الملائكة وعند رضيها صفل الله أيها الله أحمد كل صف ولا صف شو التمثيل؟ شو الخير؟ شو الهائة الجميلة؟ شو التشريئ لا. لا أكبر منه أصلا فما ممكن واحد صفل معه صفل منه وخرجه صفل الله أحمد الله صفل الله ما هذا ممكن؟ أم احسن كلام منها ان تصدق في الصوال كما تصدق منك فاهم زي؟ على الكلام ده حضرتك عشان اي مخالفه امر ومخالفه المشركين ومخالفه المجوس في عباده النحار بس صحيح او معلومه او لا اياه تصدق عليه جميل معلومه تامين لا حصلت كده فاهم او معلومه ايه امر معلوم لكم انكم خير امه في operation للناس اليوم المساره كانوا لا يتناولوا مجرد قالوا في مشكله صنعوا عند جنب وجنب بعض بيكله بيكله بعض بيشربوا بعض لا يتناولوا عمو المكرم عا ها حد حدنا الله توصل على اعتدال الخيار ما لا يكون امه لا غلو ولا جفاء لا افراط ولا تفريط الغره والتحذيب في الوضوء شبه زي صح الغره والتحذيب في الامه ها الاثر الخصاص النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من قال ايه يعني اول شيء في الحديث خاصه بنبي عليه الصلاه من العلماء من قال هي بتتعدل الامه او هي الخاصه بالنبي لا تتعدى بينهم منطقه القول الاول منطقه القول الثاني دي شهداء على الناس اي شهداء على الناس نعم عشان رحم الله بين جميل هذه جامعه هنا المرضى بعيكم جعل ابورك يمد فين في بوقه قولك يا امتي في بقول ثاني وكيا ها زي دكانه قصه الله هاي اللي كماها شفت زي قصص امك الكبيره هنا ابتلاء ووجع في تشريع عند الانصاره لا الزوجه واحده ها تخيير الإجتصاص العفض غير الإجتماع المهنة بقية شيء؟ اجتمع على دولة أيوة من خصائص لا تجتمع أمة العالم اليهول يجتمع ولا مجتمعوش على تحريف كتاب النصارى يجتمع ولا مجتمع اجتمعوا على تحريف كتاب من خصائصها أيضا أن الله يبعث له على رأس كل جميع ألساناً من يجد الآن أموراً كتبت من أظن كم بلغت الآن؟ الوفاة بالعوض الوفاة بالعوض جميل ها؟ كم بلغت الآن؟ سيك؟ محمد من شعشان من شعشان من شعشان من شعشان من شعشان يلا بسم الله باقي أشياء شعورنا فكّة كذا من الملك الجواب هاه الصيام كما في فعلنا بنطبق الصيام هاه ها, مصرحة. مصرحة. ها؟ مصرحة. مش نفس الكلام اللي هي عم تخلي سته بالشوارع ها سته بالشوارع طالع بقى ممكن على الجمعيات برضو طالع في مستني على العائلات ها؟ في حاجة حالة؟ ها؟ ها؟ ها؟ دمنا؟ ها؟ دمنا؟ ها؟ دمنا؟ ها؟ تكملوا في هلئة موضوعين؟ على النبي صلناه ها؟ إيه؟ صلاة من يصل على ناس وعلى طيب مرحبا يبسط الشئ على أهلات الشهر مصدر كيف نعطي مبينين في إخراج من يعرف يمكن الحكومة كيف نعطي مبينين ينضر فيها ينضر فيها ينضر طيب هل رأيكم في الخصاص المدي كثيرة جدا؟ نعم الخصاص دي كلها عبارة عن مناطق الفظائق المبين هل رأيكم أخو؟ طيب خلينا نورجع يقول انا تقبل الله طي بكم ان اذكر حديث رواه الحجاج بن سعيد, سعيد, سعيد قال حدثنا ثقهه بن سعيد ويصير بن حرب قال حدثنا جرير عن العامش بن صالح وهو ذو السمان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن راحمون الاولون ينطق الرم ونحن امرؤم ان يثوب من جن بيد انه هو كتابا من قبل دين ديناميكيات فاستلقى فاهداه الله لما اختلفوا, اختلفوا فيه انحفر فهذا يوقع الذين اختلفوا فيه فاهداه الله لهم قالت يوم المعاق اليوم اليوم لنا وعاق بدنا يكون وبعد غد بالنصر طيب يقول محمد حدثنا محمد بن دراهمه قال حدثنا القرصات الله اكبر ما أعمر بن راشق أرعوه أعمر بصر نزيل اليام عن هفامي بن منبه أخوه وهب بن منبه أخي وهب منبه. قال هذا ما حدثنا أبو قريب حالي سمى الصحيح والإمام المسلم معلوم أنه أكثر من هذا هذا الصحيح الصحيحة بسبب صحيح الصحيح معنا يا أخوات عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أُوتوا الكتابهم قبلنا وأُوتينهم من بعدهم وهذا يومهم لذين فرض عليهم فاختلوا فيه فهدان الله لهم فهم لنا في التبع فليون هدى والنصارى بعد هدى قالوا عملك عملك قال حدثنا أبن كريب واصلنا عبد الله قالوا حدثنا ابن فضايب عن عبد الله بن موبي عن ابي مالك بن الاشجعي عن ابي حاسم عن ابي زيد ابو هاشم الوان سلمان مولى الاشجاع سلمان مولى عزه الاشجاع عن ابي وائل عن ابن قيلينه خراش عن قدي فتح قال آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضلب الله عن الجمعة من كان قبله فكان اليوم يوم السبت وكان النصر يوم الأحد فجعل الله بنا فهدانا الله اليوم الجمعة جعل الجمعة والسبت والأحد كذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الأخيرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الغراجطين وفي روادي واصل المضي بينهم قال عندنا أبو قال أخبرنا بنا بزينا عن سعد المطار قال عندنا نيربالي بن حراش عن هذيفة طرق للرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينا إلى الجمعة وظلوا عنها من كان قبلنا فتجروا بمعنى حديث ابن المضيين كم باز مروا بينا الآن؟ كم باب يأخذ؟ خمس مرحبا عن كل الشمع تزاوين تأوين أريد شكل أشهد رجع فينا من الأول طيب الأول مرحب الإنصال في يوم الجمعة والنبابع حضيقة الثاني بيانة الساعة تحديد الساعة الثالث فضل يوم الجمعة الرابع آه لديتا للأمان يوم الجمعة الخامس يا إخوة لا مفضل تأثير يوم بالمعافل قال حسدنا أبو الطائر وحرملتوا عم المسوادي للعامل قال أبو الطائر حدثنا فالأخراني أخران بنواه قال أخبرني يوني عن ابن شهاد قال أخبرني أبو عبد الله أخبر أنه سمع ما يوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم المعافل كامل على كل باب من أبوال المسجد ملائكة يبقون الأول فالأول فإذا جالس الإمام أورو الصفر وجاءوا يستجعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يؤدي البجنة ثم كالذي يؤدي بقر ثم كالذي يؤدي الكبشة ثم كالذي يؤدي الدجاجة ثم كالذي يؤدي بيض الله قال عددنا يهل ويهل النهر عن النضر عن سفيان الذهري عن سعيد عن ابي رؤوف عن النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا قال بن سعد قال حدثنا يعني ابن عبد الرحمن وكل الساعه الاولى تبدا من بعد الشروق مباشره من بعد عشر قسعه قاسيه الفتره من طلوع الشمس الى مغيب الشمس 10 اجزاء الساعه الاولى والجزء الاول الجزء الاول بعد شروق الشمس ولذلك غالبا الامام بيصلي في اخر الساعه 5 هو اول الساعه 6 يعني ايه في في زوج كواز 11 كواز 12 وصيدة 12. 12 أنا أكلم عن الساعات العربية أشياء الساعات الزوالية الساعات الزوالية في الزوالة في ساعه 12 أو قرب الساعه 12 أو معنا أكوان لما الساعات العربية مؤقتة من قوار السالسة وغروب قلنا موقت ساعه عكما مع غروب الشمس ليبدأ بداية ساعه 12 مع, مع طلوع الشمس مع مغيب الشمس فعلاً نشوف الساعة 12 ضد ضب غيب الشمس وطبعاً كل يوم انت آيان كل شيء بيتعدي فيه لأن فيه فوارة توطير فكل فعلاً كل مغيب الشمس كل 12 معقودة من ألف حديث يوم اليوم عديمت عشر مساعة فالساعة هي بعد الشروط مباشرة وهذا أرزح للأقوة وإلى هناك منها يقول نشوف إحنا الخطيب هذي على الساعة كاملة فقال كما يقضع الخطيب نقسمه ستة أجزاء الزمن وقبل إيه؟ يعني منا نبدأ في 11 نقسم الزمن حتى يقضع إيه الخطيب ستة أجزاء لم يجب الساعة الأولى فعندما تقضى بجنة لكن هذا القول ليس من خطيب. يقول الدخل يا إحجاب يا الله عن سبيان وعن الزرن تطمنتوا أحياناً يا أشواء أحياناً لو بعضهم مثلاً يساكر قريبة أو كفر الشيء عندهم أحد من المشاكل يعني كطبائي المشاهير سأذهبوا تحجزوا المكان بساعة سافر ما هذا يحدث؟ لا يحدث هل أنت مرجوك؟ ساعة سافعة وأذهبوا تحجزوا المكان بساعة سافر لكي تحجزوا المكان والله يسطب عليكم يا عزك الحمام هتعرف يا هو ممكن الساعه 10:30 تقفلوا الابواب صح؟ عشان ما فيش حد في الزمان ها طيب ومن تهجير نزل اولا كان لما قلب بدل كان لما ضرب ناس بيبات بدل لا عشان يسكنوا مكان امام الحظين عند صدق الخطاب طيب يقول حدثنا ده يحكي اللي يحكي عمرو عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام من ابنه قال وحددنا قتيبة ابن سعيد قال حددنا يعقوب يعني يعقو. يعقو. ابن الرحمن عن سعيده عن أبيه عن أبي هريح أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل مام من أبوال المسجد ما لكن يكتب الأول فالأول مثل يقول مثل عندهم مثل الجزور. وانتم مثلوا لنا في بعض اه مثل الجسور مثل الجسور مثل منصوب على مسد خوف هذا اطلبكم هذا في الجمله قلنا منصوب منصوب على منزوع على النصب الخوف قلنا منصوب ها انت محمد بن بلال اول ما سكنوا والله طلب لا يسر مثل الجزور يعني مثل بين جسور منصوب على نزع الخفه الخفه هو العين فته على فعل بعد ما كره وقوي لما كانها اداه خضه وخسره ثم نزله حتى آه. ثم نزل ايه درجتهم درجه برجة. حتى صغر الى مثل البيضه اذا جلس الامام طويت الصحف وحضروا بكره ما شاء الله قوم بما شهدت دول ماليكا بالتهجير والتركيز مع ايغوان انتم عندكم حديث عن ايه المشي الى الجمعه ولم يركض وسل ولم ينسى وبكر معنا ها ولم ايه جلع انا اعمل دعاء الجزاء انا كل لهم كل خطوه ها ها آآ أيوة له أجر سنة لو قيامها وصيام من هذه معنى يكون؟ هل يبسرون أن يبدأون؟ قال مثل الجزور ثم نزلوا حتى صغر إلى مثل الميطة يؤذن؟ يؤذن يا مهون؟ يسمع هذا المحبول يمكنني يطلع هذا المخارج والمحاية هذا يمكن أن يكون يمكن أن يكون يوم يوم يوم يوم يوم يوم يعني هنا مسألة الجمعة وقتا الجمعة وقت قبل زوال يعني يؤذن المؤذن قبل الزوال ويصعب المخطيق قبل الزوال معنا يا أخوة وطبعا ما سينتهم الخطيق والسراطيق لا بعد الزوال والخطيق والوقت الثاني بعد الزوال كما هو المعتاد في زمان هذا في أيام لكن للناس أن يصدق قبل الزوال أن الجمعة كما في هذه آل الأحيان يقول لنا أحدثنا مبقر كم نبي شيء وإسعاط من إقراض قال أحدثنا حتى أجل على أحدثنا حسنة العيش عن جعب عن محمد عن أبي عن عبد محمد عبد عن جالب العبد الله قال كنا نصدق مع رسولة الله صلى ثم نرجع فنريح مواضحنا قال ليه بلعب. قال عسل ونكر سعره في أي ساعة دلية. قال زوال الشمس لم تلع لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب قبل الزوال عن أيضاً قال ثم نرجح فنريح مواضحنا قال حسن قرده لجعبه فأي ساعة تلك قال زواله سمس قالوا حددنا للقاسك الزكريان قالوا حددنا طالبهم أخر قالوا حددني الله قال عبد الله ربان الداريين وأيضا يقول لكم النبي عليه الصلاة لم يكن يطير خطر إنما كانت خطراته قاصة أن بعض الخطرات إذا لم يطفش ساعة ونصف إذن اسمه خطر هذا من المبالغ فبالغ. لا تشديده على الناس خيو الكلام لمنطان نوى الناس خيو الكلام لمنطان نوى الناس معناه مش بقى يجوع الموضوع قويل يحتاج إلى أسبعين أو أربعة أو أربعة ويعملوا علم خطوة ويمسك الناس ويحبسهم ها لا مستحيلة أنا حينا في المياد القديمة أقول له أربعة فلاس كنا نخلص بطرة ومشاد مشاد مسافة بعيدة كيف عندنا معنا الصلاة والسنة ولسه يتخطي من الدهاش من الخطوة في بعض المسادي يطيب طب هذا لسه السنة السنة المجاز الاختصار الوعب ليس بهذه المبالغة والإطالة حين الإطالة يعني دورة المدانة والسانة يعني أكوان وكانت مطلوب النبي عليه الصلاة والسلام قصدا وصلاةه قصدا عليه الصلاة وفي حديث الاثر كانت خطبه خطبه النبي عليه الصلاه والسلام كلمات يسيرات مباركات طيبه كلمه يسيرات طيبات مباركه اما الاطاله المفرطه هذه ففي الحضيض يمد يصلاه يقوى يمد وربما يلطع الناس في هذا المسجد يبحثون عن مسجد الاخر ينجز خطبه وموعظه وهل هذه من الناس من التشريع يقول إيه إيه قال يقول ساعتنا عن حديث مخاصب السجين الأرض قال حدنا نخلط بالمخضر والخطوان قالوا حدنا لي عبد الله بن عبد الرحمن تاريخ للمانا قال حدنا يحيى بن حستان قال جميعا حدنا سليمان بن بلاد عن جعب عن أبيه أنه سأل جابر ماذا كان رسول الله صلى الله وعلى رسالة المصادة المموعة وقال كانوا يصليهم ومدأت إلى جمالنا فلوريهم يعني من الجير شدة الحرب زل عبد الله في حديث حين تزول الشمس يعني المواضح إبناء قالوا حفاظنا عبد الله في مسألنا فطعنا ويحد يحيى وعليهم أحجر منه فقال يحيى قالوا خضع من الجمهين الأول فإن يوم يوعى هذا الواحد وقت الكلام كما هو معلوم وكما نهل نبع لكن الصحيح بما بالإمام أحمد أو في رواية من الإمام أحمد الغول بالوقتين الناس يفعلون هذا أحيان ويفعلون هذا أحيان قال وحددنا عبد الله بن مسلمة بن خان ويحيى يوم عليم بن مجد قال يحيى أخضرنا قال أخضرنا عندنا عبد العزيزيز أبي, عن أبي عن أبي عساة من الساعة الساعة قال ما كنا نطير ما كنا إيه؟ نطيرا شو إزاي ولا نتهدأ إلا بعد الجمعة المقصود بالغداء هذا الإفطار الإفطار يعني يأخذوا أيام الإفطار حتى ينتهوا بساطة الجمعة معنا أهوات لماذا؟ كانوا يهجروا ويمكفروا المسجد ومشتغلين في الجمعة ويأعدادوا في أي حال للجمعة فيأخذوا الغداء يطلع علي هنا الإفطار ما قلنا قبل ترجع في ده الجوع قبل الظهر قبل عند الشارع قبل الظهر لان بيشتغلوا بعد فجر الفجر الدشرة. في مزارعين في حقوله في تجاره ده وبعدين بيتعبوا من العمل بيستريحوا قبل ايه الظهر وبعدين بيقوموا الايه فينا مرشدين بيرقوموا بعد الظهر فنشك انهم بيكونوا متفقين فيقيلون متى مضايب الوارد طب بيتغدوا وبيعملوا ايه؟ بيتفتروا الصباح وبيتعشوا مع المرأة والتالي نحن معنا حديث كثيراً فيه؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فأبدأوا بالإيه؟ بالعشاء أنا مقصود الفترة المسائيل اللي واجباً الآن المسائيل لكننا نشوفهم فينا في جو كمار ولو عيشنا في الطبيعة والأمكان الثانية في البوحة في أكل وفي الفرر في أكل وفي شوكليد في بسكتور ومش عارف ايه في شاي في جهة وفي وفي مشاريع احنا في البلالة مش عارف كون دخلة أكل وكل سوجة أكل ها؟ ها؟ همالك السكر جدنا من ايه؟ ويسيرنا جدنا من ايه؟ والغبوضة يجينا من ايه؟ واجعل وحصل وضعنا من ايه؟ هاي من من اللقبطة؟ وأكثر شعب لفظة هو الشعب المصري لماذا لا يوجد كلام البرجال عنده اكتنى شاكة ما تقولوني تقول المكارونة كم شاكة والفتازس كم شاكة والتخدع والتخدينة كم شاكة ما هي من إجابة الأمراض المعقدة وأن ذلك بنوطين رحمه الله ويقول أن أمراض أهل البادية بسيطة وأمراض أهل المدينة والعواصم مع قدم مكانك صعب حسب المعكولات قال حسب الأكل المعارض خارط عمال فدية وسيطة ولذلك يعيش ببعب الناسة ما يعنيكوش الرصة يعنيكوش الرصة ميش عميكو؟ بيانت حط له رصة وقول لك دلول مش. خيب منا وما لما شوف المقارونة أم العباطة بيكو وقول لك خبيني ما ليش منا لم يعيش معها أبدا شو زي. يا رب عيب على دول الناس الخبز البلد العيش البلد واللحمه البلد اللي عايشينها ولا اللي هنا امامك في الدار معانا ومشيت زي دول على زي الصواب ما وجدناش عندهم امراض الا جلب صداع في صناعه الدار بيت زمان يجير الصداع وجع في اسود قدمي هنا أشهد الأمراض الكثيرة التي انتشرت في الأمور الزاسم أقول مش عارف نسبة المرض السكري عبدوها المرض المدايين كل سنة ده بس في بلاد الحرمان أما الناس بالبلاد تنة أبدأ بنعمل ها نسبة المرض السكري بس ومنع ناشي من الأمور في الأيض نخبطها في الأيض فالتعالوا هنا هنا لا تقول ما كنا نطيع ولا آج نتغذب إلا بعد الجمعة ذا منهم يخطروا الغطار بعصار تمام؟ وأيضا من طيلولة في أخر بعصار الجمال زاد بن حجر عبيب بن زاد بن حجر عبيب بن في عام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وحددتنا يهد بن يحيو الصلاة بن إبراهيم قال أطبالنا وفيع عن يعلم الحالك بن حالك عن إياس بن سلاما من أقوى عن ربي قال كنت نجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زادت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيه شو زي ده اللي انهم يصلوا في أول وقت أو قبل كل وقت يعني ايه بقيصة يؤذن يؤذن ويأخذ بقوبة وجهة ثم يصلوا لناس ثم يسلم فيخرجون يتتبعون ايه ده اللي ان الفيه قليل صديق ضل صديق قالوا عدنا ناسحان ابن الله اخر الحديث هذا ما قالوا عدنا ناسحان عبد الملك قالوا عدنا نيعلم الحالة عن إيات ابن سلمان عن أبيه قال كنا نصوي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قلتوا معتا وما نزلوا للإطلاع فيها نصف ضدوا بيسف بل على أنهم صلوا قبل الزراج وهذا من خصائص الجمعة أما الضغر في الأيام العادية ما يصبى قبل الزراج من خصائص الجمعة طيب ختمنا بأذن قبل قضيكم لكن في سؤال بقى. يقول هل من السنة الموضبة على دعاءة القنون في الودن في غير الله؟ الراجع أن القنون في الودن ليس بالسنة وتبدأ من المملكة وجماعة الراجع أن القنون في الودن ليس من والدعاءة عسل بن عليم أنظم بها في مدين اللواء التي فيها في الودن في شاركة والصحيح أنه دعاة مطلبة تدعو في أي سجون وخارج الصباح وما فينا في معنى الدعاء جرسه صحيح لكن تطيير الدعاء بالوجه اللغة هذه شاب لها دعاة لو, لو أنه قد يعني إن شاء الله أنت مضارة إن شاء الله مرفوع عليك الحارة لكن حاول تأشيرهم لك مغرض يعني لك مغرض بس بيسلم عليكم لسه الخطيب ما تكلمش وكيش مشكلة مفيش مشكلة لان لو قاعد يطاطب عنه لسه ما قطابش ما ليش كابه لو بيسلم عليكم الخطيب ما ليش كابه معنا حتى العلماء منهم قد لو قوق الدعاء ما ليش كابه المهم يصور بالغطبة طول طريقه شوف اه مفهوم المثل لو انطقتوا بصح وصاجه اه بصره تحددها واحده ونص والخطيره والشماله التصرف ده لا انت المتضرر في الصواب على مد من التطبيق عارفين ومضري في المده الثانيه شباه الغرض اذا غلب على ظنك انه صادق واتي حل ظنك اذا كنوره الخطيب المشيخي فتكون صلاه الظهر لا انا عندي شغل الشغل هينتهي الساعه 2:00 اه وايه الاخضر نص هو لو كنت معذور اخذ شكل بركه سبحانك اللهم وبحمدك شهدائرك بالاستغفار